بسم الله الرحمن الرحيم ألف الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة وقضل هدى للنات وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب, شديد لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقان إن الله لا يغفى عليه شيء في الأرض ولا في الثمان الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب إنه آيات محكمات هن أم الكتاب هن أم الكتاب وأخرى مشابهة فأما الذين في قلوبهم زيغٌ فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه بتفا الفتنه وبتفا تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والواصقون في العلم يقولون آمنا به كلٌ ربنا وما يتذكر إلا الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله